فنستكمل إن شاء الله تعالى التعليق على الحديث الأخير من أحاديث باب السواك وهو الحديث العشرون قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يستاك بسواك رقب قال وطرف السواك على لسانه وهو يقول أع أع والسواك في فيه كأنه يتهوع غريب الحديث قوله أع أع بضم الهمزة وسكون المهملة حكاية صوت المتقي أصلها هو فأبدلت همزة كأنه يتهوع التهوع التقيع بصوت المعنى الإجمالي قال يذكر أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يستاك بسواك رطب لأن إنقاءه أكمل فلا يتفتت في الفم فيؤذي وقد جعل السواك على لسانه وبالغ في التسوك حتى كأنه يتقية ما يؤخذ من الحديث أولاً مشروعية التسوك بالعود الرطبي وأن السواك من العبادات والقربات ثانياً مشروعية المبالغة في التسوك لأن في المبالغة كمال الإنقاء ثالثاً أن يستعمل السواك في لسانه في بعض الأحيان هذا الحديث يضيط إلى ما تقدم ذكره في باب السواك حكماً جديداً وهو الاستياك في اللسان أولاً قوله أع أع فيه ثلاث روايات الأولى عاء, عاء رواه النسائي وابن خزيمة وابن حبان الثانية اخ اخ بكسر الهمزة رواه الجوزقي في صحيحه الثالثة اه اه او اه اه اما بالفتح او بالضم رواه ابو داود وكلها عبارة عن ابلاب السواك الى اقاصي الحلق وقوله كأنه يتهوع اي يتقيأ أي له صوت كصوت التهوع الذي يتقيأ لا أنه يتقيأ وفيه استحباب السياك على وفيه استحباب الاستياك على اللسان وقد ورد مصرحا به في مسند أحمد عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاد وهو واضع طرف السواك على لسانه يستن إلى فوق يعني يبدأ من طرف اللسان الأقرب ثم يعود بالسواك إلى أقاص الحل فإذا وصل إلى أقاص الحل خرج منه هذا الصوت اللي هو اوع اوع أو عاعا أو ما ذكرناه في الروايات المتقدمة قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاق وهو واضع طرف السواك على لسانه يستن إلى فوق فوصف حماد كأنه يرفع سواكه قال حماد ووصفه لنا غيلا قال كأنه يستاق طولا وفي رواية الاتضراني عنه رضي الله تعالى عنه قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله أي نطلب منه أن يحملنا وهذا مشهور في غزوة تبوك نعم فرأيته يستاك على لسانه قال العلماء والعلة المفتضية للاستياك على الأسنان موجودة في اللسان بل هي أبلغ وأقوى لما يتصاعد إليه من أبخرة المعدة وفيه تأكيد السواك وأنه لا يختص بالأسنان وعليه فهل نسلم بقول الشارع أنه يستعمل السواك في لسانه في بعض الأحيان أو يستعمل السواك في لسانه في بعض الأحيان أم نعتبر أن الاستياد أمر مندوب إليه في الأسنان والسواك جميعا في الأحوال السابق ذكرها أذيب أذيب أي ما الذي حمل الشارح على هذا القول أحياناً؟ طيب. يعني أظن الإجابات متقاربة وهي أن الشارح لما قال يستعمل السواك على لسانه أحيانا فهم ذلك من مجموع الروايات وأنه لم يذكر أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم استاك على لسانه سوا أبي موسى رضي الله تعالى عنه ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يواضب على ذلك لنقله كل من نقل الاستياذ لا إحنا سؤال آخر هل يلزم لثبوت أو لإثبات السنة أن يتوافر الجم الغفير على نقلها أم أن رواية الواحد تكفي لإثبات السنة رواية الواحد تكفي وطرما أن أبا موسى رضي الله تعالى عنه صرح بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعل ذلك بل بالغ فيه حتى كأنه يتقيأ حتى كأنه يتقيأ فهذا يدل على مشروعية الاستياء على اللسان كالاستياء في الأسنان يؤكده العموم الذي ذكره أخونا جزا في قوله صلى الله عليه السواك عائشة رب الله تعالى عنها السواك مطهرة للفم مرضاق للرق والفم يحتوي على الأسنان واللسان ثم ما ذكرناه نحن الآن من إيه مما ذكره العلماء من قولهم والعلة المقتضية للاستياك على الأسنان موجودة في اللسان بل هي أبلغ وأقوى طيب إذا كان الأمر كذلك وإن علك الاستياك على الأسنان موجودة في الاستياك على اللسان حتى وإن لم يأتي هذا الخبر الذي فيه النص أو التنصيص على استياك النبس سلم على لسانه فمع وجود هذه العلة نقول إيه قياسا على الأسنان يستاق على اللسان فكيف وقد جاء التنصيص على ذلك فقوله أحيانا هنا فيها يعني أرجو أن تكون العبارات تتناسب مع العلماء يعني من أنا أو أنت حتى نقول مثلا قول فلان مربوض وقول باطل ومش عارف بطلان ويغنع الإبطالة لا يعني أن كل فيه نظر قول مرجوح يعني القلطف في العبارات أولى من قلمة أت... الآن <تصفيق> أتكد عليها بعد كده <تصفيق> لا هو لا يلزم في كل مرة أن, أن يبالغ حتى يصل إلى هذه الدرجة لكننا نقول عندما يستاك على الأسنان يمر بالسواك أيضا على لسانه لا يلزم ان هو يبالغ حتى لا يصل إلى مرحلة التقيئ هذا يفعله قبل الوضوء مثلا أو بعد الأكل أو في حالة التغير الشديد برائحة التم أو نحو ذلك إنما لا يجزم في كل مرة أنه وإيه؟ هي عائشة رضي الله تعالى عنها لما ذكرت في الحديث السابق قالت إيه؟ فاستنى كأحسن ما رأيته يستنى يبقى لكل موقف ما يناسبه من فعل فقد يناسب الموقف هذا المبالغة فيه. الاستناع ولا يناسب في موقف آخر. حتى مثلا انه بصلم للمقال في حديث فاقية ابن صدراء وبالك في الاستنشاق الا ان تكون اذا لكل حال ما يناسبه ولا نقول احيان لمجرد ان كل الرواه لم يتفق على اذا إذ لو قلنا بهذا فسنتطر الى القول ده في احوال كثيرة جدا. يعني مثلا جلسة الاستراح من الذي صرح بها في الصلاة ها؟ مالك ابن الحويري البعض قال لا تشرع لأن لا تفرد بها مالك ابن الحويري وأيضا أتت في حديث أبي حميد الساعدي ربي الله تعالى عن جميع الصحاب لكن الآن أمت تقول أنها سنة ولا لا تقول تقول لأن يكتنى أن صحابي واحد يرويه فكيف وقد رواها بهذه المبالغة نعم وأنه من باب التنظيف أيضا يستفاد من الحديث ان التسوق من باب التنظيف والتقيب لا من باب إزالة القادورات لكون هسر صلما لم يختفي به وقد دوّذ له البخاري رحمه الله لهذا الحديث باب استياك الإمام بحضرة رعيته ودوّذ له ابن حدان رحمه الله تعالى في صحيحه الإباحة للإمامي أن يستاكى بحضرة رعيته إذا لم يكن يحتشمهم وبهذا تعلم أن قول القرطبي رحمه الله تعالى في المفهم من صاحب المفهم؟ قرطبي في اتنين قرطبي خلينا نقول في الكنية أسهل أبو العباس القرطبي هذا شيخ أبي عبد الله القرطبي صاحب التفسير فلما نقول طبعا هو المشهور عند الناس القرطبي الصغير فممكن نقول القرطبي الكبير والقرطبي الصغير أو إذا قلنا في المفهم يبقى مين الكبير أو الأكبر يعني قال في المفهم ولم نروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه تسوك في المسجد ولا في محفل من الناس لأنه من باب إزالة القضى ولا يليق بالمساجد ولا محاضر الناس ولا يليق بذوي المرؤات فعل ذلك في الملأ من الناس هذا القول نستطيع أن نقطعنا بأنه غير صحيح غير صحيح لأن النص الذي معنى واضح فيما قلناه ولهذا تعقبه ابن الملقم في الإعلان فقال وما قاله عجيب لكن ما من أحد إلا ها وتغيب عنه سنة من سنة للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا لا ينقص قبره فالصديق فاتته بعض السنة والفروف فاتته بعض السنة وعلي رضي وكل الصحابة رب الله تعالى عليهم يعني جمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم لكل إنسان متعذر وما أتيت من العلم إلا قليلا قال ودعواه عدم الثبوت من فعله ما يلزم منه على صحته عدم فعله بل فرغيبه فيه بقوله عند كل صلاة يشمله لأن إنسان إذا كان سيتسوك عند الصلاة والصلاة تكون جماعة. وهذا يشمل الإمام ويشمل المؤتنين إذا إذن كيف يقال إنه لا يحسن أن يستعمل في مجمع الناس ولا يصح لذو المرؤات فعله على مشهد من الناس قال وقوله إنه من باب إزالة الأقدار لا يسلم بل هو من باب الطيب وفعله أيضا من المروءة لا كما قاله لأن فيه أو لأنه فيه إظهار شعار هذه السنة وتأويله الصلاة بالوضوء في عند كل صلاة من الأعاجيب بل يؤخذ من الحديث المذكور أنه لا كراهة في فعله في المسجد لاطلاق قوله صلى الله عليه وسلم عند كل صلاة انتهى مقتصرا طبعا قوله أن السواك من العبادات والقربات يؤكد إيه؟ ها حديث عائشة عموم حديث عائشة المتقدم مرضى للرب نعم